إن العقيدة الواصية التي كتبها حبر القمة في زمان أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى المتوفى سنة ثمان وعشرين هذه العطيدة من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة. مع في اللفظ ودقة في العبارة وسبب تسمية هذه العقيدة بالواسطية كما قال شيخ الإسلام ابن كيمية في مجموع الفتاوى وما قاله رحمه الله كان سبب كتابتها أنه قدم عليه من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له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 واندراسي الدين والعلم وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عندة له ولأهل بيته فاستعطيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عطائد متعددة فخذ بعض عطائد أئمة السنة فألحف السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت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 ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سرحان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مراضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا نذ له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه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 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو العليم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله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 فَمَن سَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَقَوْلَهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَقَوْلَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ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 ومن يقُتُ المُؤمنَ مُتعمداً فجَزاؤه جهنمُ خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنة وقوله ذلك بأنهم متبَعُ ما أسْقَطَ الله وكرهُ رضوانه وقوله فلما آسفون تقمَنَ مِنهُ وقوله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 أَلَيَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالرَّعْدِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا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 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بصفتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بآيينا وحملناه آلاف الواهن ودشر تدري بآيينا جزاء لمن كان كفر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْلَ عَلَى عَيْنِي وَقَوْلَهُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّهُ مِنَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله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 إن تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزه و لرسوله وقوله عن إبليس فبعزتك لا لأوينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام وقوله فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إِنَّ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الرعب الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال في سورة طه الرحمن وعلى العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش وقال في سورة ألف لاميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إلي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا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 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن كم الشجرة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول ماذا أدبتم المرسلين وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الرئي فهو خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وإذا بدلنا آية من مكان آية، والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفترض، بل أكثرهم لا يعلمون.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 وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض تقول قط قط متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعدي فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه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 وله طرق ولكنه لا يرقى بمجموعها إلى درجة الاحتجاج وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره وهذا الحديث يقال له حديث الأوعان وهو عند أبي داود وغيره من رواية العباس رضي الله عنه وهو حديث ضعيف جدا وقد ورد نحوه موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه بسند حسن أخرجه الدارمي في الرد على الجهنية وابن خزيمة في التوحيد وأبو الشيخ في العظمة والبيهطي في الأسماء والصفات والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الأسماء والصفات وأبو نعيم في الحلية وهو حديث ضعيف وورد بلفظ تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان أخرجه البيهقي في السنن. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والتسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عيمين فإن الله قبل وجهه ولكن عيساره أو تحت قدمه متفق عليه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 وهو عنده بلفظ مطار وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا ضائبا إنما تدعون سميا بصيرا قريبا إن الذي تدعونهُ أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه إلى أنفال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة النادية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 وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا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 الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة الببر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة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 فإن الناس يفتلون في قبورهم فيقال للرجل من ربه وما دينه ومن نبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه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 فتوزن فيها أعمال العباد فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم قالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذوا كتابه بيمينه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 ويخرج الله تعالى من النار أقواماً بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبطى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواماً فيدخنهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار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 وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله نافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وفي نسخته.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 وما تشاءون إلا إن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلب العبد قدرته واختياره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 وينقص بالمعاصي، وهم ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج بل الأقوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص فمنع وفي له من اخيه شيئا فتباع بالمعروف وقال سبحانه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما فَإِنْ بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله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 ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن اتفق عليه ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى لإسم المطلق ولا يسلب مطلق لسم ونقول هو مؤمن ناطص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى لسم المطلق ولا يسلب مطلق لسم فصل ومن عصول أهل السنة والجماعة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 وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمئة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فهو أضل من حمار أهله ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي حسن لغيره وضعفه جمع لضعف يزيد بن زياد وقال صلى الله عليه وسلم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 ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون ان هذه الاثار المرويه في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد يزيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح والصحيح منه هم فيه ماذون اما مجتهدون مصيبون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 كان أفضل من جبل أحد رهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قتاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سادقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته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 علم يقينا أنهم علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنه الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى ومن أصول أهل السنة.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 في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السلم ثم هم بهذه الرسول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويذينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد كذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر متفق عليه ويمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرفاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث حسن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 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن أبي عاصم والآجري واللا والحاكم وهو حديث صحيح وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أخرجه الترمذي وهو حديث حسن لكن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 وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصاريح الدجا قلوا المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة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 المتوفى سنة ثمان وعشرين وهي من أجمع ما كتب في عطيدة أهل السنة والجماعة باختصار في اللفظ وذقة في العبارة، وسبب تسمية هذه العطيدة بالواسطية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى هو ما قاله رحمه الله. كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشاتعي أي ممن كان على مذهبه قدم علينا خاجا يعني في سفرته للحج وكان من أهل الخير والدين وشكى من الناس فيه فيه بتلك البلاد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 وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما فنسأل الله جل قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة وأن يجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا قال الحمد لله رب العالمين